بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر, لتنذر به وذكرى للمؤمنين في صاد كتاب ميم منه يكون صدرك وذكرى به حرج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 إلا أن قالوا إنا قالوا ل كنا ا أن ظ م ي ن ف ل ن س و ع ه النابلسي ل ن ف للعلوم ن ن ق ص ع ي ه م ب م ا ك ن ا غائبين و ا ل و ز ن ي و م ئ ذ ه فمن ث ق شركه الهدى ف شركه دعويه ن غير و ا أ ن ف س ر ب م ا كانوا ب آ ي ا ه ذات ي ظ مضمون و و ن ل ق ج ع ل اجتماعي ف ي ه م ا ش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة ت س ج د و ا لادم ثم قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة ت س ج د و ا لادم فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س لم يكن من الساجدين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 فوسوس الشي... ن من الظالمين ا ف و لهما ل ش ي ط ا ن ليبدي لهما ما ا غ و ل ي عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه ا ل ش ج ر ة إ ل ا إ ل ا أ ن تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين وقاسمهما إ ن ي لكما لمن الناصحين ف ذ ل ا ه م ا بغرور فلما ذاق ا ل ش ج ر ة بدت لهما سواته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 ت غ ف ر ل ن الهدى وترحمنا شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ن قال فيها وفيها تحيون م و ت و ن و م ن ه ا ت خ ر ج و ن ي ا ب ن ي آدم قد ل س ي ل ا ع ل ي ك م ل ب ا س ا و ر ي ش ا و ت ك م و ر ي ش ه وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آ ي ا ت الله لعلهم يذكرون يا بني آ د م لا يفتننكم الشيطان كما ك م اخرج أ أ ب و ي ك م من ا ل ج ن ة ينزع عنهما لباسهما ل ي ر ي ه م ا ليريه م ا س و ا ع ه النابلسي ي م هو للعلوم ا ن ا الشياطين للذين ا ل و ا فاحشة ق ا ل و ا وجدنا ع ل ي ه ا آ ب ا ء ن الله و ا و ا ل ل ه أ م ر ن بإمكاننا لا ي أ م ر ب و ل و ع ه النابلسي و على للعلوم م الاسلاميه ا س م ع ا د الله الحسنى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 فإذا جاء ج أ ل ه م لا ي س ت خ ر و ن س ا ع ه ا ي س ت ق د م و ن ي ا ب ن ي آدم إما ي ل ل ع ن ك م ا ل ا ع ل ي ك م آ ي ا ه ا ف م ن ا ت وأصلح ء الله خوف ا ا ي ح ز ن و ن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 ل ع ن ت أ خ ت ه ا حتى إ ذ ا د ا ر كوفي ا ه ا ج م ي عن قلب قراب قلب قراب لول ا هم حتى إ ذ ا د ا ر كوفي ا ه ا ج م ي عن ق ا ل ت أ خ ر ا ب لول ا هم أ و ل ا ي ظ ل و ن فاذن ق ا ل ت أ خ ر ا ه موسوعه فما كان لكم علينا من فضل ف لكم من كان علينا د النابلسي دخلوا للعلوم من الاسلاميه ن ر ك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 فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ان الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها لا تفتح, لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه, ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط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 و ق الحمد و ا ا ل لله الذي ح م د لله ل ا هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق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 ف أ ذ ن مؤذن بينهم ا ل ل ع ن ة الله على الظالمين الذين،, الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاء الذين يصدون عن سبيل الله عوجا. الذين يصدون عن ب ي ن ه م ا حجاب و ع ل ى ا ل أ ع ر ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه م و صرفت ص أ ب ا ه م تلقى أصحاب النار ل ق أصحاب ا و ا ا ق ل و ا ربنا لا ت ج ع ل ن النابلسي مع ا ق و م م ا ا ل ل ظ ي و ن د ى أ ص ح ا ا أ ع ر ر ا ا ف ج ع ر ف و ونادى ن أصحاب ا ل أ ع ر ر ا ا ف ج ل ي ع ر ف و ن ه م ب س ي م ا ه م ق ا ل و ا ق ا ل و ا م ا أ ن ه شركه الهدى شركه د ل و ي ن ا ل ه الله ب ر ح ي ه ذ ا الجنة لا خوف ع ل ي ك م و ل ا أ ن ت م تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيغوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين, الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا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 ي و موسوعه يأتي النابلسي ق للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ن م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 يخشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم, والنجوم مسخرات ب أ م ر ه الا له الخلق و ا ل أ م ر تبارك الله رب العالمين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 وهو ا ل ذ ي ي ر س ي ا ل ر ي الله ح ح نشرا ر بين يدي الحسنى ق ق ه لبلد ميت فأنزلنا ل به ميت م ت ذ ك ر و ن و ا ل ب ل د ا ل ط ي ب ي خ ر ج ن ب ا ت ه ب إ من ربه و الذي خبث لا يخرج إ ل ا نكدا كذلك نصرف ا ل آ ي ا ت لقوم يشكرون لقد أ ر س ل ن ا نوحا الى قومه فقال يا قوم ع ب د ا ل ل ه ما لكم من إ ل ه غيره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 بسم ل وأعلم, وأعلم من الله م ا ل ا ت ع ل م و ن فوعجبتم ج أن ا ء م من ربكم ذكر ع ل ى ر ج ل منكم ل ي ن ر م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 أفلا تتقون قال ل ا تتقون موسوعه ل الذين أ ك ف ر ا من إ ن ا ل ن ر ا ك ب ل س ف ا ه ة وإنا للعلوم ن ا ل ك ا ي ن ق ا ل ا م ي س ه اسماء الله ا ل ح ي ن ى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 قال قد و ق ع عليكم م ن ر ب ك م ل س وغضب ت ج ا د ل و م ا ي ا س ل ا م ي ه الذين وقطعنا دابر الذين دابر ك ف موسوعه ا ف أ ن ج النابلسي ذ ي منا وقطعنا دابر ا للعلوم ا بآياتنا و ا ل ا س و ا م ؤ م ن ي ه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 تتخذون م ن س و ع ه ا قصورا و ت ن ح ا ل ج ب ا ل ب ي و ت ا ف ا ذ ك ر و ا آ ل ا ه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 شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ن ا اجتماعي ل ر ن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 إ ن ك م لتاتون الرجال ش ه و ة من دون النساء بل أ ن ت م قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا أ ن قالوا أ خ ر ج و ه م من قريتكم قر إ ن ه م أ ن ا س ه يتطهرون ف أ ن ج ي ن ا ه و أ ه ل ه إ ل ا امراته كانت من ا ل غ ا ب ر ي ن و أ ن ت ر ن ا عليهم مطرا فانظر كيف كان ع ا ق ب ة ا ل م ن ر ي ن و إ ل ى م د ي ن ا قاهم شعيبا وانترنا عليهم ما ترى فانظر كيف كان عاقبه المنذرين وأنترنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة وإلى موسوعه د ي ن خ ا النابلسي للعلوم ا ل م ا س ل ا ك غ ي ر ه قد جاءوا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 م ن آمن به و ت ب س و ع و ج النابلسي واذكروا إذ كنتم ق ي ل ا فكثركم و ظ ر و كيف كان ا ع ق ة ا م ف د ن وإن كان طائفة منكم آمنوا طائفة ا ب ل ذ ي أ ر س ل ت به و ط ا ئ ف ة ل م م ي ؤ ن و ا ف ا ص ب ر و ا حتى ح ي ك م ا ل ل ه بي يرجنك شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا, إن عدنا في ملتكم بعد ان نجانا الله منها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 حتى ع ف و ا وقالوا قد م س أ ا ا ن الضراء و ع ر ا ء ف أ خ ذ ن ا ه م ب ت ل س ي للعلوم ا ل ا ت ق و ا ل ف ت ح ن ا ع ل ي ه م ب ر ك اسماء ت من ا ل و ا ل أ ر ض و ل ك ن ذ افامن اهل القرى ان ي أ ت ي ه م ب أ س ن ا بياتا وهم نائمون أ و امن أ ه ل القرى ان ي أ ت ي ه م ب أ س ن ا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله افامنوا ا ل م و س ر و ن فولم ي ه د ا ل ذ ي ن يرثون ا ل أ ر ض من ب ع د أ ه ل ل ع ل و ن ش ا ء و ص ب ن ا ه م ب ذ ن و ب ه م ونطبع ع ل ى ق ل و ب ه م فهم ل ا ي س م ع و ن تلك القرى نقص عليك من أ ن ب ا ئ ه ا ولقد جاءتم رسلهم بالبينات فما, فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لاكثرهم و إ موسوعه م النابلسي ا ا ت ن إ للعلوم ف الاسلاميه اسماء ن الله الحسنى م د ي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 م ا ا ذ ت أ م ر و ن ق ا ل و ا أ ر ج ه و أ خ ا ر و أ س ل في ا ا ل م د ئ ن ح ا ش ر ي يأتوك ب ك ل س ا ح ر ع ل ي و ج ا ء ا ل س ح ر فرعون ة ق ا ل و ا وإنكم لمن م ل ا قالوا ر ب ي ن ق يا موسى اما ان تلقي واما أ ن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا, وجاءوا بسحر عظيم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 لو قطعن ايديكم و أ ر ج ل ك م من خلاف ثم لو صلبنكم أ ج م ع ي ن قالوا إ ن ا الى ربنا منقلبون و م ا تنقم منا إ ل ا أ ن آ م ن ا ب آ ي ا ت ربنا لما جاءتنا ربنا أ ف ر غ علينا صبره وتوفنا مسلمين وقال الملا من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا, ليفسدوا في ا ل أ ر ض وذرك والهتك قال سنقتل أ ب ن ا ء ه ونستحي نساءهم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 موسوعه النابلسي أ ر رعون في ا للعلوم ر ن فإذا الاسلاميه ن سيئة يطير ب موسوعه ى م م ا إ ن م ا طائرهم عند ا ل ل ه و ل ك ك ن أ ث ر ه م الاسلاميه فما ف بمؤمنيا نحن لك ش ر س ل ل ن ا ع ي ه م ا ل ط و و ف ا ا ن ل ج ر ا د والقمل و ا ل ر ف ا د ع و ا ل د م آ ي ا ت آ ي ا ت ر ر ب ل ي ه ذات مضمون دعو اجتماعي بما عهد عندك لئن كشفت, كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم ارجز إ ل ى أ ج ر هم بالغوه إ ذ ا هم ينكثون ف ا ن ت ق م ن ا م ن ه م ف ا ا ه م في ل ي م ب أ ن ه م ك ذ ب و ا ب ي ا ا ت ن وكانوا, وكانوا ع ن ا غ ف ل ي ن و أ و و ر ث ن ا ا ل ق م ا ل ذ ي ن ك ا ن و ا تضعفون موسوعه النابلسي فيها وتمت كلمة ر ا ر للعلوم الاسلاميه ب ر اسماء الله ن الحسنى وجاوزنا ببني إ س ر ا ئ ي ل ا ل ب ح ر فاثوا فاثوا ع ل ى قوم ش ر ك ف و ن ع و ي ه غير م ب ل ي ه ق ا ل ت مضمون اجتماعي وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم اله ى وهو فضلكم على العالمين واذ انجيناكم من آ ل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناؤكم ويستحيون نساءكم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 و موسوعه ي ا ل ل النابلسي ن ل ل ا ل ل م ت ر ا ن ي و ل ك ن ا ن ظ ر إ ل ى ا ل ل ج ب ولكن, انظر إلى الجبل ولكن ولكن انظر إ ل ى الجبل فإن استقر, مكانه فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت إ ل ي ك وانا اول المؤمنين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 سأوليكم د ا ر ا ا ل ف س ق ي ن عن سأصرف آ ي ا ء ا ل ذ ي في ن تكبرون ا ل أ ر ض بغير ا ل ح ق وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإن آيات يروا سبيل الرشد لا بها كل س ب ي ل الرشد ن ا و إ ن يروا سبيل الغي ي ت خ ذ و ا سبيلا ذلك بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا ع م ا غافلين والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا ولقاء ا ل آ خ ر ه حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم أ ج ل ا جسدا له خوار الم يروا أ ن ه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 أ ع ج ل ت م أ م ر ربكم و أ د خ ل الواح و أ خ ذ ب ر أ س أ خ ي ه يجره إ ل ي ه قال ابن أ م إ ن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا, فلا تشمت بي ا ل أ ع د ا ء فلا ت ش موسوعه د في النابلسي ا ل ل للعلوم ي ي أ ن ر ح الاسلاميه ر ح م ن اتغذوا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 ن ربك من ب ع د ق ا لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ ا ل أ ل و ا ح وفيه وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون د رجلا لميقاتنا فلما ثم أخذتهم الصيحة فلما اخذتهم الرجبه قال رب لو شئت أ ه ل ك ت ه م من قبل و إ ي ا ي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 وقطعناه مثنتي ع ش ر ة أ س ب ا ط ا أ واوحينا م ا أ و إ ل ى موسى ب ذ استسقاه قومه أ ن ا غ ر ب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتي ع ش ر ة عينا ولقد علم كل اناس ما اشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وإن اسكنوا وكلوا قيل القرية لهم هذه منها حيث شركه ئ ت م الهدى و د خ شركه د ل و ي ه غير ر ب ح ي ل ذ ي ن ظ ل م و ا م ن ه م ق و ل ا غير ا ل ذ ي قيل لهم فأنزلنا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 إ ذ ت أ ت ي ه م حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لاثبتون لا ت أ ت ي ن ا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون و إ ذ قالت أ م ة منهم ل م ت ع ذ و ن قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا م ع ذ ر ة علهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أ ن ج ي ن ا الذين ينهون عن السوء واخذنا واخذنا الذين ظلموا بعذاب ب ي س بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما ن ه و عنه قلنا لهم كونوا خرقون قرددا خاسئين و إ ذ ث ذ ت ربك ليبعثن عليهم إ ل ى يوم القيامه من يسومهم, من يسومهم سوء العذاب إ ن ربك لسريع العقاب و إ ن ه لغفور رحيم وقطعناهم د في ا ل أ ر ض أ م م ا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 ف ا ذ ك ر و ما فيه لعلكم تتقون و إ ذ اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم, واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلا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 واتل و عليهم نبا الذي آ ت ي ن ا ه آ ي ا ت ن ا فانسلخ م ن ا فاتبعه الشيطان فكان, فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أ خ ل د ولكن ولكنه و خ ل د الى ا ل أ ر ض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إ ن تحمل إن ت ح م ل عليه يلهث أ و تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء م ث ل القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وانفسهم كانوا يظلمون موسوعه النابلسي ه ل ل ع ل ه م الاسلاميه ف ا ب و ا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم إ ن كيدي متين إ كيدي متير اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه إن هو إلا نذير مبير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 فقلت في ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ل ا ب ل س ي للعلوم ي ا ل ا س ل ا ل ل ه خ فمرت ي ف ف ا به فلما أ ث ق ل ا ل دعوى الله ربهما ل ئ ن آ اثقلت صالحا ل ن ك و ن ا من الشاكرين فلما آ ت ا ه م ا صالحا جعلانه شركا فيما آ ت ا ه م ا فتعالى الله عما يشركون أيشري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 ف شركه م ل ي ج ب و الهدى م أرجل ش ر ب ه دعويه أم ع ي ن ي ب ص ر و ن ب ه ا أم ل ه م آ ذ ا ن ي س م ع و ن ب ه ا د ع و ا شركاء م و ن س و ل ل ي ا ل ه ا ل ذ ي ن ز ل ا ل ك ت ا ب وهو ي ت و ل ى ا ل ص ا ل ح ي ن و ا ل ذ ي ن تدعون م ن د و ن ه ل اسماء ي ت ط ي ع و ن ن ص ر ك الله الحسنى و موسوعه م إلى النابلسي ا م وتراهم ع و ا ن ن ظ ر و إ للعلوم ي ك وهم و أ ر ا ل ع ر وأعرض ف عن ا س ل ا م ي وإما من ا ل ش ي ط ا ن ن ر ك ف الهدى س شركه دعويه غير ربحيه ذ ا م س ه م طائف م و ن اجتماعي و إ خ و ا ن ه م ي م د و ن ه م في ا ل غ ي ثم لا ي ق ص ر و ن و إ ذات مضمون بآيات اجتماعي ا ب ي ت قل إ ن أ ت ب ما و وهدى ورحمة لقوم ح إلي ربي يؤمنون من من ربهم بصائر هذا واذكر إ ذ قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا له لعلكم ترحمون و ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهل من القول بالغدو والاصال ولا, ولا تكن من الغافلين ولا م و س و ع ب ا ل ن ه و ل س ي للعلوم ا ل ا س ج د و ن